اذا القرآن الكريم من القاهرة. الهراء من لي سواك إله اله الخلق يهديني وفي طريق الهدى والنور يبطيني يا واهب العفو يا واقفا العف يا واقفا العف ويهاب لي منك ما هو في رسل إلى جنابك يا رباه تدني. يا واجب العفو هب لي منك مغفرة إلى جنابك يا رب يا يا رب يقتننني والعفو عندك يا رب كل حين يا من يا من يجود ولا تبْما خزائنو إني سَأَنتُكَ يَحْسَمَ لِتُطْبِّئني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبالينا إنك أنت التواب الرحيم من لي سواك إله الخلق يا دين من لي سواك هذا الخلق يهديني وفي طريق الهدى والنور يبطيني يا واهب العفو يا واقب العذب يا واقب العذب وحاب لي من كموف الرسم إلى جنابك يا رباه تدني. يا واجب العفو هب لي منك مغفرة قدم الشيخ محمد الطوخي هذه الابتهالات